يوم تمور السماء أموراً وتسير الجبال سيراً فويل يومئذ للمكذبين فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوضي العبود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 وَسَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجَزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ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 والذين آمنوا والذين آمنوا واتبعتهم ذريةهم بإيمان الحق لنا بهم ذريةهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل أمر إما كسب رهين وأمددناهم بفاكهته ولحم مما يشتهون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 فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَم يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون